في حالة إذا ما قتل الرجل ابنه متعمدا فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إنه لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في الدعاء الخطأ أنه يقتل به قولا واحدا فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حنقا فقتله ففيه في المذهب قولان يقتل به ولا يقتل به وتغلظ الديه ويقتل الأجنبي بمثل هذا ثم أورد قصة حكاها ابن العربي وعرض فيها ما قيل من أن الأب لا يقتل بابنه لأن الأب كان سبب وجوده فكيف يكون هو سبب عدمه ثم استنكر الإمام ذلك وقال ولما لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك فتح الله عليك يا ولدي نستطيع أن نواصل الآن لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي لا حول لك وإذا ألينا إلى الله أسفر الله حظم يامي والرأي لنا منه والحجي وإذن الله نسيح وإذن الله مرحبه ومداد شريك وقد أثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقاد الوالد بولده وهو حديث باطل ومتعلقهم أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بالديه مغلظة في قاتل ابنه ولم ينكر أحد من الصحابة عليه فأخذ سائر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم المسألة مسجلة وقالوا لا يقتل الوالد بولده وأخذها مالك محكمه مفصله، فقال إنه لو حدثه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه وشفقه الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القوت فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق باصله قال ابن المنذر وكان مالك والشافعي واحمد واسحاق يقولون اذا قتل ابن الأب قتل به المسألة الثانية عشرة وقد استدل الامام احمد بن حنبل بهذه الاية على قوله لا تقتل الجماعة بالواحد قال لأن الله سبحانه وتعالى شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد وقد قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قتل من قتل كائنا من كان ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل وتقتل في مقابلة الواحد مئة افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة فأمر الله تعالى بالعدل والمساواة وذلك بأن يقتل من قتل وقد قتل عمر رضي الله تعالى عنه سبعة برجل بصنعاء وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا وقتل علي رضي الله تعالى عنه الحرورية بعبد الله بن خباب فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثوا فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما تذبح الشاء وأخبر علي بذلك قال الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله ثلاث مرات فقال علي لأصحابه دونكم القوم فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه خرج الحديثين الضار في سننه وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار وقال فيه حديث غريب وأيضا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لا الاعداء الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ والله تعالى أعلى وأعلم وقال ابن المنذر قال الزهري وحبيب ابن أبي ثابت وابن سيرين لا يقتل اثنان بواحد رأينا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وعبد الملك قال ابن المنذر وهذا أصح ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد المسألة الثالثة عشرة روى الأئمة عن أبي شريح الكعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هزيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا وقال الترمذي حديث حسن وصحيح وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فله ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية وذهب الى هذا بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق المسألة الرابعة عشرة اختلف اهل العلم في اخذ الدية من قاتل العمد فقال الطائفة ولي المقتول بالخيار ان شاء اقتص وان شاء اخذ الدية وإن لم يرض القاتل يروى هذا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ورواه أشهب عن مالك وبه قال الليث والأوزعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وحجتهم حديث أبي شريح وما كان في معناه وهو نص في موضع الخلاف وأيضا من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه لأن فرضا عليه إحياء نفسه وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وقوله فمن عفي له من اخيه شيء اي ترك له دمه في احد التاويلات ورضي منه بالديه وقوله فاتباع بالمعروف اي فعلى صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبه بالديه وعلى القاتل اداء اليه باحسان أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت وقوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أي أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس فتفضل الله على هذه الأمة بالبية إذا رضي بها ولي الدم على ما يأتي بيانه وقال اخرون ليس لولي المقتول إلا القصاص ولا يأخذ الدية إذا رضي القاتل واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة رواه الائمه وقالوا فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال القصاص كتاب الله القصاص كتاب الله ولم يخير المجني عليه بين القصاص والدية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسنة رسوله في العمد هو القصاص والأول أصح لحديث أبي شريح المذكور وروى الربيع عن الشافعي قال عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن احب فله القول وكان ابو حنيفه قد حدثني بهذا الحديث عن ابن أبي ذئب المقبوري عن الكعبي فقال فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا الحديث يا أبا الحاد فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به نعم آخذ به وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن الله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختاره له وعلى لسانه الخلق ان يتبعوه طائعين او دافرين لا مخرج لمسلم من ذلك وما سكت عني حتى تمنيت ان يسكت المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان اختلف العلماء في تاويل من و عفية على تاويلات خمس أحدها أن من يراد بها القاتل وعفية تتضمن عافيا هو ولي الدم والأخ هو المقتول وشيء هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الديا هذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء والعفو في هذا القول على بابه الذي هو الترك والمعنى ان القاتل اذا عفى عنه ولي المقتول عن دم مقتوله واسخط القصاص فانه يأخذ الدية ويتبع بالمعروف ويؤدي اليه القاتل باحسان التأويل الثاني وهو قول مالك ان من يراد به الولي وعفيا يسر لا على بابها في العفو والأخ يراد به القاتل وشيء هو الديه أي أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الديه فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه فمرة تيسر ومرة لا تيسر وغير مالك يقول إذا رضي الأولياء بالديه فلا خيار للقاتل بل تلزمه وقد روي عن مالك هذا القول ورجحه كثير من أصحابه وقال أبو حنيفة إن معنى عفية بذلا والعفو في اللغة البذل ولهذا قال الله تعالى خذ العفو أيما ما سهل وقال أبو الأسود الدؤلي خذ العفو مني تستديني مودتي وقال صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله يعني شهد الله على عباده لاحظت يا أبي أن الإمام عندما أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال إن نص الحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود نعم هو نص الحديث تماما يا ولدي وأنا أعرف يا أبي أن المقصود بالعقل هنا الدية ولكنني لا أعرف لما سميت بالعقل هذه ملاحظة جيدة يا ولدي وأصل هذه التسمية أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الديه من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي شدها بعقالها ليسلمها إليهم يقال عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته لا حرمني الله منك يا أبي ومن علمك ودمت لي معلما ومرشدا وذخرا هداك الله وسدد خطاك يا بني وغدا نلتقي بإذن الله مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم